يا رحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدهة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعلي الله وإياكمنا. وصلنا في سياق الكلام على الدلة الشرعية إلى الدليل الثالث وهو الإجماع بعد أن تقدم الدليل الأول وهو الكتاب والدليل الثاني وهو السنة والدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها بالجملة هو الإجمع وإن الله قلنا انه هو الذيل الأول من الأدلة المختلف فيها والتي يترجح كونها أدلة الإجمع في اللغة العزم والتصميم على الشيء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل عندكم أضبوط يجمع, يجمع أي لمن لم يعزم عليه أجمع على الأمر معناها عزم عليه فاجمعوا أمركم وشركاكم أي تعزموا وشركاكم وتهيئوا لهذا الأمر تصمموا عليه ومن معناه أيضا الاتفاق فإذا قلنا أجمعوا أمركم معناها اتفقوا على وصمموا وعزموا فهي في المعاني كلها تقريبا ويقابلوا اجمع القوم على كذا يتفقوا عليه مع العزم والتصميم وهو بهذا المعنى لا يتصور حصوله إلا من أكثر من واحد من خلاف المعنى الأول يصحون الواحد معنى التصميم يصحون الواحد والعزم، لكن معنى الاجتماع والتصميم معا وحتى الاجتماع لا يقع إلا من اثنين فصاعدا ونستلاحظ سؤال منها الإجماع هو اتفاق والاتهدين للأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن إجماع تعريفه أن يتفق المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن اجماع الامم السالفة ليس بحجة فسوى مقصود وكذلك لا بد أن يكون هذا العصر الذي اجمع فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان في أحياته صلى الله عليه وسلم فلا بد أن له فيه منه موقفا إما بالقبول أو بالرد كان بالقبول كانت الحجة في السنة هنا إن كان بالرد لم يكن حجة فلا بد من أن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى يكون معتبرا الأمر الثالث أن يكون المجتهدين فيجمعوا العوام ويجمعوا طلبة العلم المتعلمين لا يكفي على أمر حتى يجمع عليه المجتهدون وهم يكتسبوا الأهلية للنواري والاجتهاد فهم العلماء الذين لهم القدرة على فهم الأدلة وتنزيلها منازلها وسيأتي إن شاء الله في فصل خاص كلام على الاجتهاد وشروط المجتهد والتقليد وما يجوز منه وما لا يجوز لكن الجملة المجتهد ترادف العالم المجتهد في اصطلاح العلمي ترادف العالم ولا يطلق العالم إلا على المجتهد إلا أن الاستهاد مراتب من اجتهاد مطلق حيث يجتهد في فهم لدلة الشرعية والنصوص ولولا يكن مسبوقا بأحد قبله في ذلك النوع الثاني الاجتهاد المنتسب أو المقيد وهو اجتهاد يكون فيه شخص مستيدا إلى أصول لإمام من أئمة الاجتهاد كأحد الأئمة أربعة مهلا يصدر عن هذه الوصول في الاجتهاد ولا يخرج عن هذه الجملة ولكنه لا يقلد في جزئيات المسائل إنما يتبع الإمام في أصول مسائله وفي المسائل التي لا يجب بها اجتهادا لإمامه يقيس المسكوت عنه على المنطوق به ويقيس ما تكلم فيه الإمام على ما سكت عنه الإمام على ما تكلم فيه بانيا على الأصول المتقررة عند إمامه وهذا نوع من الاجتهاد هو الاجتهاد المنتسب أو المقيد الذي ينتسب صاحبه لمذهب من المذاهب أو لإمام من علمته فيجتهد بناء على أصوله التي رأى هو اجتهادا أنها أرجح ولكن لا يخرج عن هذا الأصل وهذا كذلك مراتب منه مجتهد ترجيح ومنه مجتهد فتوى ومن مجت... يعني مراتب ستذكر إن شاء الله في وضعها مجتهد الأمة ونقصد به النوع الأول في عصر من العصور على حكم شرعي فإن هذا الحكم الشرعي يكون حجة عند جماهير علماء الأمة وله في ذلك حجة جوزة لها إن شاء الله ومن من ذهب إلى أنه لا حجة في هذا الإجماع لأنه إذا لم يكن مستند إلى مستند فلا حجته له وإن كان مستند إلى مستند فالحجة في ذلك المستند وسياتينا أن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه إما من نص من كتاب أو من سنة لكن لا يلزم أن يكون إذا نقي الإجماع لا يلزم أن ينقل معه مستنده فلو أننا وجدنا مستند كل إجماع لكان مرنيا لنا عن ذلك الإجماع ولكن بعض الإجماعات التي نقلت لم ينقل معها مستندها لكن نقل أنه لم يختلف فيها زنان ولم تنتضح فيها عنزان فكان إجماع سلف الأمة وخلفها على عدم الخلاف فيها دليل على وجود نص فيها أو أصل اعتمد عليه وإلا لما تسمى الإجماع يترتب الدواعي التي تستدعي البشر الخلاف واختلاف منازعه في النظر واختلاف اجتهاداتهم فحتى الامور التي فيها نصوص واضحه تقع غير خلاف فما بالكم فلا يتأتى في الاجتماع الا اذا كانت المساله محكمه واضحه ذلك سبيلا فاجماع هو اتفاق المجتهدين من الإسلامية الاسلاميه بعصم العصور على حكم شرعي والاجماع المقصود هو الاجماع على حكم شرعي لما الى اجماع على حكم من الاحكام العاديه كاجماع على ضد على امين في الطب أو في زي على من الفيزيا والاتفاق على من الفلك فهذا ليس حكما شرعيا حتى ليس ليس حكما شرعيا وبالتالي ليس هو المقصود بانه حجة لا يكون حجه شرعيه اذا مخالفها يقول المصنف وينبني على التعريف الاصطلاحي للاجتهاد ما يأتي أولا أن اتفاق, اتفاق غير المجتهد المجتهدين لا يؤتد به والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويسمى بالفقيل كما يسمى المجتهدون منه الحل والعقد طبعا هذا على اصطلاحه وإلا فيه الحل والعقد اصطلاحي علماء السياسة الشرعية عموا من المجتهدين فيشملون المجتهدين ويشملون أهل المطاع أمر المطاع أمرهم أصحاب المكان الاجتماعي من من يبايعون الأمراء مهلا وينصبونهم لا يشترط أن يكون علماء بل قد يكون أهل وجاهه وأهل مكانة لكن بعضهم يطلق على العلماء ولاه الأمور ويطلقوا عليهم الحل العقد هذا اصطلاح لكن الفقيه تطلق على المجتهد عادة وإن كان انحصر مفهومها حتى صارت تطلق عند متاخرين على بعض المقلدين الواقع ان التقليد المقلد مقلد ليس ليس فقيها ليس بفقيه بل هو مرادف للعامي لمصطلحات العلماء المجتهد المقلد العامي مترادفات في اصطلاحات اهل العلم أما غير المشتهدي فهو من لا يملك قدرة على استنباطك العامي أو الذي لا علم له من الشرعيه الشرعية إن كان عالما بفن أو علم آخر كالطب والهندسه ثاليا اتفاق المشتهدين مراجبا اتفاق جميع المشتهدين اذا قلنا اتفاق المشتهدين فالمقصود جميع المشتهدين لأن الالف واللام اذا عرفت الجمعه كان كما سيأتينا في باب العموم الشهداء ولذلك فلو ادعى الإنسان إجماع في مسأله في عصر من العصور وإن استطاع مخالفه أن يأتي بمجتهد مجتهد ذلك العصر الذي ادعى فيه معاصر لمن ادعى إجماعهم فإن ذلك يقدح في صحة هذا الإجماع ولا يقدح به أن يضي لهم مخالفة رجل آخر متأخر عن أولئك لما سيتين أما الإجماع إلى عقد كان حجة على كل من ينتي بعده اتفاق المجتهدين يراد من اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفي إجماع أهل المدينة إلى أهل المالكية أو أهل الحرمين مكة والمدينة أو إجماع طائفة معينة فلا يعد واحد من هذه الإجماعات هو الإجماع الاستلاح المقصود ومخالفة الواحدين للمجتهدين جماهير المجتهدين في عصره تضر لا ينعقل معها الإجماع هذا رأيه جماهير الوصوليين وهناك بعض الوصوليين لا يضر عندهم مخالفة الواحد والإثنين وبعضهم يبالغ فيعتبروا إجماع العوام لا ينعقل عنده الإجماع حتى استمع عليه كل الناس وهذا لا يتأتى أصلا ولا يكون العوام معامة الناس حجة في دين الله تعالى ولهذا بعض آخر إلى اتفاق إلى أنه إجماع الأكثر فقط اتفاق الأكثر وإذا لم يكن إجماعا إلا أنه يعتبر حجة لهذا بعض للسلمين أن اتفاق أكثر المجتهدين على أمر يجعله حجة ولو لم يسمى إجماعا لكن هذا ليس بصحيح غاية ما في الأمر أن هذا يكون أرجح من غيره وتكون نفس أمير إليه ما لم يعارضه دليل أرجح منه لكنه لا يكون حجة في نفسه. لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكهره, الكهرة دليل على, على كون الحق حقا وان كانت مرجحا اذا كانت الكهره من أهل الحق على شيء معين فهذا يرجح كونه حقا ولكنه لا يقطع ولا يدل دلاله قويه على كونه هو الحق بل تنور نفسه الى انه حق ما لم يتايد الفريق الاقل بما يقوي امره ويجعله مرجحا ذالها يشترط في المشتهدين طبعا ان يكونوا مسلمين لو كان هو اعلم الناس بعلم الناس من دل ولكنه كافر لما عده في الإجمال. الرابع اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم مسألة. لا يشترط قرابة العصر. بعض النصوريين اشترط حتى يكون الاجتماع صحيحا أن ينقرض جيل من الناس دون أن يظهر خلاف في المسألة حتى يحكم أنه اجماع عليها. فنقول أقول مثلا إذا أراد شخص يدعي اجماع الصحابة يلزمه أن يق أن يش... أن لا يظهر خلاف المسألة في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين الذين بلغوا رطبة الاجتهاد في حياة الصحابة حسن البصري مثلا أو سعيد المسيّب أو ما شاكلهم لا بد أن ينقرض كل المجتهدين الذين عصر ذلك الجيل. ولكن هذا القول ضعيف لأنه يترتب عليه أنه لا إجماع اصلا لأنه ما من يوم إلا ويموت فيه او أيام إلا يموت مجتهد ويح... ويولد مجتهد جديد يترتب علينا أن لا ينقرض عصر من عصور لأنه لموت هذا سيولد آخر أو سيبلغ آخر رتبة الاجتهاد وعند ذلك لا يتأتى هذا فقضية اشتراط انقراض العصر بحجية الإجماع شرط تعجيزي وشرط غير واقعي وجمهور الاسوريين على خلافه بل هو كما أنه لا يدر بعض المجتهدين بعده يعني إذا افترضنا أنهم أجمعوا أن أجمعوا الله رضي أحد منهم بدال لأحد منهم رأيهم بعد إجماعهم هذا لا يؤثر ولا يقضحوا في الإجماع وإشترطوا أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي كالوجوب والحرمة والندب وإذا الإجماع على مسألة رياضية أو طبية ولغوية فلا يكونوا إجماعا شرعيا لا يكون هو ويسميه إجماعا وكان حجة في اللغة من الاجماع اللغويين حجة في اللغة ولكنه ليس حكما شرعيا بمعنى يحرم مخالفته سادسا العذرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حجية الاجماع الاجماع ما تنعقد بشراته كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها وصار هذا الإجماع حدة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معها المخالفة أو النقض قد استدل القائلون بالإجماع على حجية الإجماع وهم الجمهور الأعظم إلى دلة كثيرة نكتبه بذكر البعض منها ومن هذه إلى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجهنا تولى ونصله جهنم ما ساءت مصيره ويجد ذلك الداعي الكريم ان الله تبارك وتعالى توعد على مخالفه السبيل المؤمنين فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع وغيره هو الباطل الواجب تركه وما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم قطعا فيكون هو الحق قطعا فيكون هو الواجب الاتباع حتما وليس على الاجماع الا هذا وهو المطلوب كذلك المفهوم بقوله تعالى إن تنازعت في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله والأم الآخر نفهمه أنه عند عدم التنازع وعند الإجماع والاتفاق فإنه تكون الحجرة قائمة وكذلك ورد في السنة أحاديث تدل على أن إجماع هذه الأمة معصوم إن الله عصم هذه الأمة تجتمع على ضلالة أو على خطأ وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون هذا الاجماع وكان الائمه يعتبرونه وينقلونه ولا يعدونه ولا يخرجون عنه مع أهليتهم التامة وقدرتهم على النظر والاجتهاد تأتي وصعب الوقوع حتى ان البعض أنكر وقوعه والواقع أنه يمكن وقوعه في بعض الأزمينة دون بعض في عصر الصحابة مهلا الإجماعة ممكن لأنهم مجتهدون منهم معروفون ومحصور العدد وفي عصرنا ايضا ممكن لانه الوسائل متوفرة جدا للغاية رغم انتشار الناس والتهراتهم الا ان الوسائل التي تكفل الفكرة ان تنتشر ويعرف القائل بها من السهل جدا ان يطلع عليها جميع المجتهدين في وقت قياسي وتبلغهم جميعا وتنتشر ومن السهل ان تعرف اراءهم اذا كانوا مخالفين في كل زمان وفي كل الامكنة فالوسائل الاتصال فالانتشار الذي حصل وإن كان سبب صعوبة معرفة المجتهدين وكهرتهم إلا أنه كذلك يسر التواصل أو إمكانية معرفة العراء والسبرها وإمكانية اشاعتها وسيتنا أن من أنواع الإجماع للإجماع السكوتي وهو أن يفشوا الأمر عن بعض المجتهدين ويسمع به الآخرون ويسكتون دون أن يعارضوا ذلك ودون أن يمانعوا فيه مع عدم قيام المقتضي لسكوتهم أو عدم المانع من إمكانهم فمن الإجماع ما هو إجماع صريح كان يبدأ المجتمعين اراء صريحة في المسألة كان تعرض عليهم وهم مجتمعون في مكان واحد وهذا لا يتصور إلا كما قلنا إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ومنهما هو غير صريح والمسمى بالإجماع السكوتي وهو يفتي المجتهد بمسألة بما يراه وينتشر قوله ويبلغ غذقية في المجتهدين فيسكتوا فلا يصدر منهم ما يدل على الرضا ولا ما يدل على الانكار لأن صدر ما يدل على الرضا كان لأنه على أول هو الصريح وإذا يصدر ما يدل على الرضا ولا ما يدل على الانكار مع عدم الوجود مانع يمنع يمنعهم من من من الكلام لانه هذه هذه الحاله يعتبر هذا اجماعا ويسمى اصطلاح الاصوليين اجماعا سكوتيا وهو ادنى, أدنى في ادنى الحججيه للاجماع الاول لانه الرأي الاول قطعي قطعي بعده حوتي وقد اختلف العلماء على مدى اعتبار الاجماع وحجيته على له تقولوا انه ليس ليس بيجماع اللي هو الاجماع السكوتي ليس بيجماع اصلا فضلا ان ليس بحجه اصلا فضلا ان يعتبر حجه والنيته قال الواقع أن كلهم يصدر منهم في لخصومهم في يحتاجون كثيرا بالإجماع السكوتي بل احيانا كثيرا إذا وجدوا قول صاحبنا أو صاحبين في مسألة قالوا هذا قول صاحب لا يعلم له مخالف وهو إجماع كثيرا ما يحتاجون به على خصومه لكنهم لا يعتمدونه بالجمله في أصولهم وهذا طبعا نوع من التناقض وقع فيه بعضهم ف إلا إذا إلا أن يقال إنهم أرادوا إلزام المخالف به فهو ير... لمن يراه كذلك وحجة ذكره أن الساكت لا ينسب إليه كلام الساكت لا ينسب عن الشيء لا ينسب إليه أنه قاله القول القائل بد أن يصدر عنه فعل والساكت لا ينسب له كلام لكن القائل بالحجية يقولون الساكت مع مع قيام المقتضي الكلام يعتبر متفلما إذا قام المقتضي لي يتكلم ولم يتكلم وهو يفترض فيه العدالة ويفترض فيه الدين والأمانة وكذا وكذا فإذا قيل أمامه شيء يقتنى أنه محرم مكر مهلا أو أجب, أجب أمامه شيء يراه غير واجب ويراه محرما مهلا فكله يسكت بعد ذلك هذا لا يكون يقدح به لا يتصور ولا يتصور من واحد مهلا من يفعله لا يتصور من بقية المشتهدين كلهم من من التواطؤون عليه خاصة لأننا نشهد لهم بالعدالة والإمام قول الشعوري أنه حجة قطعيا وهو الإزماع السكوت وهذا جزء مخالفته وهو كالإزماع الصريح وإن كان أقل من قوة وإن من قال بها قولة الحنبية وهو وبعض الحناب وحجة هذا من السكوت يحمر على الموافقة دون غيرها متاقانة القديمة على ذلك. وانتفت الموانع المانعة من اعتبار قول هؤلاء انه قطعي كذلك في النظر تجوبي بان الموافقة الى عضتها القرينة الدالة على يعني القرينة التي تدل على ان هذه السكوت ذال على الرضا فانها صحيحة يدين نقول انه حجة ولكن لا نقول انه قطعية لان عدم وجود المانع كونه ما اشترطنا فيه أن لا يكون هناك مانع يمنعهم من الكلام وعدم قيام المانع مسألة ظنية فلا يتصبر فيه لا بد أن يبقى ظنية إما أن نقول أنه ليس بحجة وإما أن نقول أنه حجة ظنية عليه عليك شهر الوصوليين أنه حجة ظنية متى تؤكد منه لكن كثيرا ما يدعون الإجماعة في مسائل أحيانا يدعون الإجماعة السكوتي في مسائل يكون الإجماعة على خلافها ويكون جمهور العلماء على خلافها فذلك نقل الإجماع مسألة يعني دقيقة جدا وكهيرا ما يوقع المسألة إجماع فنجدوا أن واحد آخر نقل الإجماع بخلاف ما نقول في الإجماع فقبل استفاد من نقل الإجماع الإجماعين المتعارضين من المسألة ليست إجماعية ذا أي منهم القيب الثالث أنه ليس بإجماع أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولكنه حجبا هذا هو الأبهر وإما قال بهذا القول بعض الحنفية وبعض الشافعية وحجة حجة هذا الرأي أن حقيقة الإجماع الاتفاق الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثا يعني ذا وأنه وهذا لم يتحقق يتحقق في الإجماع السكوتي لأن السكوت مهما قيم في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة ولا يعتبر ولكن ولا يعتبر رشحان دلالة لعي دلالة دلالة الموافقة رشحانه بقريبه إذا زالت الموانع من التصريح أعتبر حجة لكنها حجة ظنية قال القول الراجح الواطع المطلوب يتحقق الإجماع هو تحقق الموافقة على الرأي من الجن وتحقق الموافقة كما يتم بطريقة صريح يكون بطريقة الدلالة هنا يرى حصل تحقق الموافقة بالتصريح فقط لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلائة على الموافقة وإنها قامت القرية على ذلك وانتفت الموانا كما قال أصحاب القول الثاني في هذه الحالة يكون السكوت بيانا لأنه في نوضع الحاجة ويحرم على المشتهد السكوت لأنه كان الرأي الذي يقيل ذاقبا اختلاف المشتهدين في بسلة على قوله يختلف المشتهدين في بسلة لعصن العصور بحكم مسألة على قولين بل هل يجوز إحداث قول ثالث في مسألة لو اجمعوا من على مسألة على قول واحد لم يجوز إحداث قول ذاله هذا لا خلاف فيه عند في بحجة الجمع لكن أحيانا المسألة يقع فيه الخلاف في أصلها الخلاف لكن يقع الخلاف فقط فيها على وجهين فقط هذي الشخص يقول هاي المسألة ليست إجماعية لأن هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون خلافهم الذي يرد قول ذاله، فهل هاي القول يعد قادحا عند الإجماع أم بما أن المسألة فتحت فيها ثغرة أصلاً وأخترتها فيها فتكون في مجال لاختلاف؟ الجواب هو التفصيل في المسألة إذا كان القول المحدث يؤدي إلى نقضه. القدر المشترك بين القولين وهو قدر مجمع عليه يكون فيه نقص للجماعة، آه؟ أي هذا لا يجوز سيكون هذا خرقا للجماعة. أما إذا كان يخالف كل واحد من القولين من وجه، ولكنه لا يخالف القدر المشترك بينهما، فإنه في هذه لا يعدها نس لا يعد المسألة مجمعية. لكن من المسائل يكون الراجح فيها وقول فيه تفصيل بين القولين المختلفين. وذينما يقع ذلك وذينما تجدون المحققين العلم يراجحون قولا في تفصيل ومثلا فيها خلاف على قولين في واحد يفصل فيقول الراجح هو الترفيق بين القولين لكن ليس ترفيقا يقتضي هدم القولين وهدن القول المشترك بين القولين نأخذ مثالا ثلاث الصحابه رضي الله عنهم في مراه الجد مع الإخوة هذا بعضهم إلى أن الجد أب والأب يحجب هل إخوة فلا يرث الاخوه مع الجد هذا البعض الآخر إلى أن الجد يرث مع الإخوة أن الإخوة يرثون مع الجد على تفصيل لهم بالتفريق بينما إذا كان معهم صاحب فرضا لم يكن تفصيل محله هو الفرع فهذا قولان اختلفا بمراه الإخوة مع الجد بعضهم قال يرثون معه وعضهم قال لا يرثون معه إذن هناك قدر مشترك بين هذين القولين وهو أن الجد يرث خلاف إنما هو هل يرث معه الإخوة ولا يرثون فلو جاء شخص فقال هاي مثلا مسألة الجب مع الإخوة مسألة ليست محل الإجمع. يعني كان لبعض هؤلاء قال يشتركون بعضهم قال يحجبهم فنقول لا هناك قدر مشترك بين القولين مجمع عليه وهو أن الإخوة لا يحجبون الجب لو رأى شخص أنهم أقعدوا من الجب وأنهم يحجبونه لكان قوله هذا خرقا لن يجمع مثال آخر المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل اختلف الصحابة رضي الله عنهم بها على قولين قول الأول أنها بمجرد وضع حملها فانتهي عدتها القول الثاني أنها تعتد به أبعاد الأجلين أبعد الأجلين عدس الوفاة أو فلو جاء شخص فقال لا بد ان تعتد بأربعة يشفين وعشر سواء كانت حاملين أو غير حاملين هل يكون هذا فيه رفع عن الإجماع أم لا يكون فيه في رفع عن الإجماع لأن هناك قدر مشترك هناك قدر مشترك يرفعه هذا أحيانا لو أنها مالا هي في أول الحمل ما تضع إلا بعد ثلاثة أشهر لم يقل أحد من الصحابة أنها خرجت من عدنا هناك قد المشترك يعني زاد على أربعة أشهر قد يزيد على 4 أشهر وعشر ليس كذلك لو أنها طلقها زوجها وهي حامل في أول حمل هذا ستبقى من هما لي تشهر كان بعد الشهر الحمل من هذا ف. أقوال الصحابة هنا قولاً إما لوضع الحملية بعدها لن يتشهر لوضع الحمل من يقول إنها تضع حملها يقول إنها تبقى هنا لن يتشهر ومن يقول دير عدل يقول دير هنا لن يتشهر لأنها بعدها زروري بعد في هذه الحال هناك قدر مشترك بين هؤلاء القولين فلو جاء الشخص في أحدها قولة ذالة وقالوا هذا قول به نقل وليه هناك حالة أخرى يكون فيها القول الثالث ليس فيه تفصيل فقط ليس فيه تفصيل في قوله نسألت الغراوين المسألة المعروفه في الفرائب في الغراوين وهي زوج إذا كان الزوج مع الاب والام زوج مع الأبي والأمي كان هناك زوج و اب و ام يعني توفيه توفيه الزوجه وتركت زوجا و ابا و توفي زوج وتركت زوجه, وترك زوجة و زوجة وترك زوجة ابا اختلف فيها الصحابه على قولين القول الاول ان الام ترث السر الأب يرث السدس صح هذا لا وأن الزوجة ترث الربع القول الثاني أن الزوجة تأخذ الربعة والأم تأخذ هدف الباقي والأبي أخذ هدفين الباقي وهذا هو مثل زيد من الثالث وهذا عليه مثل نالكي وهذا هو أن يأخذ الباقي. مثل الباقي اذا عندنا القول الأول يقول ناسي من في المال ثم بعد ذلك الزوج جاء نصيبه وهو الربر نصيبه الربع للزوجة والنصف للزوجة ما يوطى الباقي في الأب لأنه عاصب القول الأول الأب يكون عاصبا لأن النجدة ليس له ولد لا يكون الأب في هذه الحالة عاصبا لا يأخذ سمسها القول الثاني أن الأب يأخذ الزوجة تأخذه الربع والأم تأخذه زوجة الباقي والالأب يا أخوي فهو غير باقي حتى لا يكون رجل من أمراء في رتبة واحدة وتكون المرأة أكثر نصيبا منه. يعني علاقتهما بالمجد وإدلاءهما واحد حتى لا تفضل تفضل عليه فيقال الباقي بينهما يكون تعصيبا يكون الأب تعصيبا يعني هو حقيقة ليس تعصيبا وإنما هو محاولة فقط لي طرد القاعدة العامة فأن في أن كل رجل ومرأة يدريان جاي المجلس برطبة واحدة ينبغي أن يزيد الرسل على المرأة أو على الأقل أو يستمعها لكن لا ينقص عنها هذا هو المعهود في جميع نوائر هذا الأمر هناك بعض ذلك العلم يهد محمد السليم وإنامنا يمجل التابعين لهذا إلا أن بالأم ذلث المال إن كانت مع زوجتي وأبي وأنها كانت مع زوج وأبي كان لها في الباقي فرق بين, المس... بين بين في الراوين بين الأولى منهما وهي التي فيها زوج والثانية التي فيها زوج وهذا التفريق ليس به نقض للقدر المشترك بين هذين القولين بل فيه نوع تفصيلي نفس الشيء نفر مثال آخر أوضح وهو أن فقهاء في العصر الأول اختلفوا في مدى حق الزوج الفسخ النتاح إذا وجد في زوجته برسا أو جنونا أو عتها أو رتقا أو قرن وهي بعض العيوب الفرس فلوهب بعضهم القول بفسخ جميع هذه العيوب والبعض الآخر لهذا إذا عدم جواز الفسخ وإنما للزوج أن يطلق فقط إذا جاء شخص ثامثة فصل فقال يجوز في بعض هاي العيوب ثم يكروا خمسة او ستة عيوب فيأتي ويقول لا ثلاثة منها فقط ثلاثة فهذا القدر لا ينافي القدر المشترك بين القولين بل هو جزء من القول الاول فقط يعني جزء من القول الاول هذه تفصيل فهذا النوع ليس خرقان الاجماعة خلاصة ان الاجماعة اذا عقد على قولين يعني إذا حصل الخلاف على قولين فلا يجوز لأهل عصر حادث بعد العصر الذي حدث في القولان أن يحدث قولا ثالثا منافيا للقدر المشترك بين القولين إن حدث قول ثالث منافي أو أو الإجماع على أو الاستدلال لأحد الأقوال بما لا يستدل له به فهذا سائر جائز. قال راجح من هذه الأقوال هو القول الثالث وهو أن القول الثالث هو الراجح لأنه لله لا حقيقة الإجماع إذا وجد, وجد في جزء ذلك ولو في نسألة مختلفة فيها لم وجد إحداث قول ذالث يصادمه أما إذا لم يوجد فلا نرى مانعا من إحداث قول جديد لأن الممنوع هو إحداث قول ذالث يخرق إجماعا سابقا والإجماع السابق لن نصب على عدد الأراء التي يهد إليه هنا كما قال أصحابه القيل أول حتى يقال لها جزء ذاه قولنا آخر مطلقا وإنما ينصب على أحكام المسائل وقد يتصور الحصول اتفاق في بعض جزئيات المسألة وإن كان الاختلاف بها جولة حاصلا كما بثلنا بمسألة إرض الجد مع الإخوتي كان المختلفين قال بعضهم إرض الجد وإن كان معه إخوته فقال بعض الآخر لا يجوز الإخوة إن كانوا مع الجد فالجزئة المتفق عليها في هذه المسألة هي أن الجد لا يجوز إحداه قول ينقض هذه الجزئة المتفق عليها مسألة مستوى الاجماع لا بد من اجماع المستوى لد شرعي لأن قول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى وخطأ وهو خطأ قطعا وهذا لا يجوز ولا يقع لأن الأمة معصومه من الخطأ ديات الأحاذين التي ذكرناها وسيد الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة مثال الإجماع مهلا على حرمه نكاح الجدات هذا إجماع مستيد لا دليل وهو حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم لأن الجدة لجماعهم ان أن المراد بالنساء في الآية الكريمه الأصول من النساء فتشمل الجدات وان نزلنا مراد البنات الفروع من النساء فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وان نزلنا والاجماع لم على السنه اجماعهم على اعطاء الجده السدس من الميراث لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الجده السدس وابو بكر رضي الله عنه لم يعلم بذلك من قبل حتى اخبر بذلك فقضى به ف كان مستنده بذلك الإجماع فحصل به إجماع قطعي. مستنده للسنة فقد اختلف النسول في جواز عقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس فجوزه الأكثرون ومنعه غيرهم كداود الظاهري وابن جرير الطبري وما ذهب إليه الأكثرون هو ما نميل إليه أو هو ما يميله هو إليه أمير صاحب الكتاب إلى أن الإجماع يمكن أن يكون مستنده القياس ويمكنهم يتلسل لده المصلحة المرسلة ويضربوا من ضروب الاجتهاد ويمثلوا ذلك بإجماعهم على جمع القرآن في المصاحف. وعلى النباة الثالث الذي يحدثه عثمان لمصلحة اجتماع الناس إن كان معقاد الإجماعات اختلف العلماء هذا يمكن أصلاً أقع... بعد اتفاقهم على أن الإجماعات إن حصل حجة اختلفوا في إمكانية حصوله هل يمكن أصلاً يقعها عنده قال جمهور العلماء أنت إمكان عقاد الإجماء وبوقوعه فعلاً وقال بعضهم بعدم إمكان عقاده وبعدم وقوعه أصلاً من هؤلاء النظام من المعتزله يعني ليس من المسؤولين واحتج المانعون من إمكان عقاده بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم او مستحيله لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد وحتى إذا عرف شخص من في بلده فقد ينازع لأخونا من أهل بلده أو غيرهم في أهلية من وحتى إذا عرفوا دون, مناز... عرفوا دون منازعه لهم في أهلية من فمن العسير جدا جمعهم وعرض المساله عليهم لتفرقهم من والأمصاب وحتى إذا أرد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم فمن الصعب جدا إبراؤها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجههم موجوقين والتيقل من دقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع العراء فيضافه للك كلهم أن الإجماع لا بد لهم من السند فإن كان قطعيا الناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة بأن من الشيء القطعي أن يعرفه ومشاع فلا حاجتين إجماع وإن كان الدول واملا فيستحيل في الاتفاق عليه باختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائهم حين الاستنباط واحتجر الجزء بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأنه ممكن الوقوع. فلا يلتفتوا إليه وذين إمكانه وقوعه وأنه وقع في علم وقع في عصر الصحابة ونقيت لنا عنهم إجماعاتهم كثيرة كإجماعهم على أن جدت في الميراث وإجماعهم على بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهل مسمى وإجماعهم على عدم قسمة أراضي مفتوحة على الفاتحين وهذا حصل بعد خلاف في عهد عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقسم سواد العراق بعد الفتح تصدى له بلال رضي الله عنه بلالك فقال له إنه إذا فعل ذلك فإنه يترك بقية المسلمين لأصورا لاحقا وليس له شيء فجعله عمر وطحا على المسلمين وإجمعهم على أن الإخوة والأخوات الأبن يقومون مقامل الشقاء عند عالمهم وإجمعهم على أن الابن الصومي يحجب ابن الابن إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة فنقاد الإجماع فيما مضى ذلك المقاطع على إمكان وقوعه فكيف يقال إنه لم يقع ولن يقع وجوب التفصيل في هذا الخلال ولينا راه في هذا الخلال يوجوب التفصيل فلنأخذ الطيور الجمهور بإطلاق ولنأخذ قول المانعين بإطلاق والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون فنقول أولا محتج به المانعون, المانعون من أنه مستند الإجماع إن كان قطعيا فهو لا يغيب عن الناس فلا حاجة إذن للإجماع وإن كان السند وعنيا أحالة العادة اتفاقهم ولا ينعقب الإجماع هذا القول من شقيه لا ينهض لما قال. فالإجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده قوة ويغني عن البحث عن دليله وإن كان مستيب الإجماع وانيا كخبر الأحادي فالعاية لا تحين إن كان الإجماع عليه إذا كان واضح الدلالة بين المعنى وفي هذه الحالة يرتفع الدليل واني بالإجماع إلى مرتبة القطعي زي من أن ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاص تفرق في الأمصار فهي القول جديد بالتأمل والمناقشة والحق في هذا أنه يقال أن عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين الأول عصر الصحابة والثاني عصر من بعدهم في عصر الصحابة ياسيما في زمن البكر وعمر كان المجتهدين قلة ومعروفية بأعيانهم وموجودين كلهم تقريبا في المدينة وفي مكان يسهل الوصول إليهم وعرفة أرائهم وكان اجتهاد أخذ شكل الشورى في العصر والحال كما وصفنا يسهل جدا من إعقاد الإجماع وقد وقع فعلا ونقيت لنا إجماعات وكهلت معنهم منها ما الجمهور وذكرناه قبل قليل أثنى موضوع يطول خلاصته أن عصر الصحابة وعصرنا يسفل فيه وقوع الإجماع وما بينهما من العصور يسفل فيه دعوة الإجماع ولذلك قبل أن يبدع الإجماع في مسأله في غير عصر الصحابة إلا وكانت وإلا ووجد فيها خلاف وكان دعوة الإجماع فيها إنما هي ناقل لعدم الخلاف فقط ولذلك نقنع لما نحمد أنه قال إنما يدع الإجماعة فهو كارب وما يدريه لعلهم اشتله إنه العصر حاضر هو ممكن ومتيسر ولكنه لا استغفر الله من القول متيسر ممكن ولكنه متعذب وليس بمتيسر بسبب لو هناك مجمع فقهي يبحث عن جميع مرحلات الإجتهاد ويجلو لكله موقع مثلاً ينشر آرائهم وينتشر بحيث يبلغ الجميع. فلقيل أن ما تلقوا عليه إجماع. ولكن العوان لكن الآن قامت بعض المجامع الفقهية وكان في أعضاءها المجتهدين أعضاء مجتهدين اجتهدوا في مسائل كثيرة من النوازل ولكن ليس قولهم بالإجماع وإن كان يعني أفضل من الاجتهادات الفردية في المسائد لأن قابلة العضوية في هذه التجمعات تخضع لمعايير أخرى أحيانا ليست لمعايير الشرعية فقد يكون الشخص مؤهل للاجتهاد ولا يكون عضويا فيها باعتبار معايا لأن الجهة راعية له لهذا لا تنسجم مع هذا الشخص أو لا ترى فيه الأهلية وقد ينضم إليه أشخاص ليست عندهم أهلية باعتبارات أخرى فهذا يجعل ذتاوى المجامع الفقهية بل المجامع الفقهية ليست هي الإجماعات الشرعية وإن كانت تستأنس بها وترجح على الآراء الفردية كنت وعدتكم قبل أن نهيئ لكم الأبيات التي يستحب ويدب لكم أن تحفظوها للمرتقى الوصول وأرجو أن لا تستكفروها لأنها ليست على الإجزام فمن استطاع هذه الأبواب التي درسناها والتي سندرسها لقية منها في كتاب القياس بس نركز عليها كلا من لقية الأبواب ندرس إن شاء الله في درسنا لأنه بحر الوصول لفقه وهو أهم الأبواب وأخفها الأبيات التي نورنا فيها نمام بن عاصم رحمه الله هذه الأبواب هي هذه وساقروا عليكم الأبيات التي نورنا فيها درسنا اليوم ونعلق عليها مرتقى الوصول بن عاصم الرناط يقول وإن لا لأصل متبع في كل حين وبحيثما وقع وإن يخالف من له اعتبار فما اجماع به استقرار وحده اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكم وعن دليل أو قياس ينعقد وعن اماره الأمارة في استلاحة هي الدليل الظلم وعن أمارة وكل معتمد وإننا خلاف فيه بادي إذا أتا عن خبر الآحاد وليس مقصرا على السحابة والظاهري جائل للادابه الظاهري يقول إنه الاجماع, إن هو الإجماع لا يمكن وقوعه لله عصري الصحابة هي الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله الصمع بحيث مرض لابده معين عددا معينا الإجماع وهذا لا يتعينه وأن عصر ليس فيه لأ مجتهد واحد لكان قوله هو الإجماع وإذا افترضنا عصر فيه مجتهدان لكان قوله ما هو الإجماع وان عصر فيه مليون مجتهد لا يكون من عقل الإجماع إلا باتفاق ذلك المليون ولا وفاق من يكون بعده أي من يأتي بعده الإجماع لا يشترط وفاقه فذاك عن وجوده يصد وفي اضطراض العصر يخلهم خلهم. هنا رجحا والمنع قد صححة. وكل إجماع بعصر وجدة فواجب له اتباع سرمدا والاتفاق بعد الافتراقي يجوز أن يقع على الإطلاق وحيثما لأهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم اختلافهم على قولين فما على أو ثلاثه اقوال أو أربعة فلا يجوز غير اهل الظاهر احداث قول الثالث للآخر وجائز أن يحده الدليل لأكثرين وكذل التأويل وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء نجماع على فيه البشر القاضي الباق الناني يعتبر إجماع العوامل وهذا لا يقول به غيرهم وليس غير القاضي المعتبر في شيء إجماع لفيف البشر وكل علم يرتبه النور وإجماع أهله به معتبر كله العلم إجماعهم معتبرا عندهم فالنحاة إجماعهم معتبرا في النحو لكنه ليس معتبرا يعني لو أن شخصا أنكر قاعدة نحوية ما كفر بذلك ولما كان آذما بذلك لكن لو أنه أجمع على مسألة وغوية ومسألة نحوية وكان بسي الآية نهلا مترتب عليها لكال الحكم الشرعي بالضرورة مترتب عليها وكل علم يرتضيه النورو وإجماعوا أهله بهم وعتبروهما السقوثيون للإجماع وحجة رآهما النزاع ومالك تقديمه على الخبر إجماع أهل طيبة قد اشتهر اجماع أهل المدينة ليس بحجة إلا عند مالك رحمه الله على تفصيل عنده يذكر في موضعه وهو مع الخلاف والافاق من اجود الترجيح باتفاق يعني ان اجماع اليدين حتى عند من لا يراه حجه يراه على الاقل مرجحا وعنوذ الملاهي بالمعروف هم اعتبار اجماعه الكويت الحنفيه مثلا من اصولهم اعتبار إجماعه الكويت والقول العترى بعضهم اعتبر إجماعه البيت حجه بقضيه قوم راه حجه مرضيه لكنه ليس بحجه كذلك قول الخلفاء الاربعه بعضهم راه حجه متبعه قد رأى أن يجمع خلفاء الأرضا يجمع وليس يجمع كذاك قول خلفاء وليس حاجة على الصحابة مذهب غيره من الصحابة واختير أن يعمل يعمل الحكم البشر وقيل قول عمران يعتبر القول يروى عن الصحابة هذا قول الصحابة ليس هو ليس موضوعنا هذه لبيات من ستمئة لستمية وثمانية لا أطلب حفظها لأنها ليست من مدرستنا نتفضل انا كمان. هذا المفيد عند اللي يخرج من الاداره انهم يضعون هلك ارجو التفسير والتيسير في مساله الاجماع ما كتاب اسمه التيسير والتفسير على شنو التوضيح يعني يقصد ان نسهل العباره الله يظنني سهلتها يعني, يعني لم أزل باليوم يعني. يقول لما يفهم اختلاف المجتهدين في مسألة علاقهم قيم الصحابة رضي الله عنه مختلف بالجد مع الإخوة لو أن شخصا توفي وترك جدا وإخوة الشققان أهلا ترك جدا وشقيقان اختلف الصحابة بعضهم قال الشقيقان الجد يأخذ كل المال والشققان ليس لهما شيء ماذا؟ البعض الآخر قال لا الشقيقان مخير الجب مخير بين أن يأخذه ثلث المال سدس المال أو ثلث الباقي لا بين بين يقاسمهم كأنه أحدهم أو يأخذه سدس المال إذا كان مع صاحب ضرب مخيار بين هلاة الشيء بين ان يقاسمهم وبين ثلث المال وبين ثلث الباقي إذن الجد هنا السلف عندهم في قولان فقط قول أنه يحجب الإخوة لا ذلك معهم وقول أنه يقاسمهم على اختلاف في الطريقة في القسمة لكن ليس هناك قول ذلك بأن الإخوة يحجبون الجده فلو جاء شخص وقال ما أن علماء اختلافوا هذي جد هذي أخوة غير ذلك مع الجد ولا يلدهم فأنا أستطيع أن أقول إن بقول ثالث وهو أن الإخوة يخرجون الجدة وقالوا هاي القول لا يمكن أن تثي به لأنه خالف الأجماع. يخالف الأجماع. يخالف القدر المشترك بين السلف وهو أن الجدة يلزم بالحالتين. فأنت الآن تريد ولا تريد؟ يقول لا أحط في هامش الكتاب أن المؤلف يبني في رأي رجع في الإجماع لماذا؟ لأنه عراقي لكن نحن لم نذكره ولم لم ما في الهامش ونصحكم بأن لا تقرأه والرافدة لا لا, لا به في إجماعه هل انقطع الإجماع في عصر من العصور؟ ما فهمت هل انقطع الإجماع هذا؟ لا لم لا ينقطع لان الاجتهاد مفتوح في جميع العصور وبالتالي، لكن إذا اتلقى العصر يأصل على شيء لم يكن، كالنوادر التي تحذفنا والعلماء العصر فيها على شيء نحن في عصرنا فيه نوادر كثيرة. مثلًا، مثلًا مصحف الآن صارت موجودة مثلًا على في شرايح إلكترونية. فلو أجمع العلماء نفترض مثلًا أجمع العلماء في عصرنا أن القرآن موجود في الشريحة أنه ليس كالقرآن الموجود في المصحف يجوز خله خلابه ويجوز حمله من الجنوب كذا لا كان هذا القول ملزما لما يأتي بعد القول الذي تأتي بعده نعم هاي المسألة يعني اجمع الفقه ليس اجماع كما قلنا ولكن هناك بعض مشاكل فقهية تكلمت فيها فرجحوا فيها أنه إذا كان في جهاز من الملجزة وكان جهاز مفتوحا فهو في حكمه القرآن إن إذا لم يكن مفتوحا فهو ليس بحفظ القرآن بل على تشخيص القضية أنه لا لم يكن ملف مفتوحا فهو عبارة عن مجموعة من الإلكترونات فقط لا يمكن يمكن قراءة القرآن من غيره فيها ويشبه ما هو في الصدور مهلا من القرآن هل يوجد في العصر حديث مجتهدون نعم يوجد مجتهدون ما شاء الله كذا ولو قطع الاجتهاد لا لما كانت الشريعة صالحة في كل زمان ومكان فلاودا من وجود المجتهدين حتى يبقى صلاح صلاحة الشريعة فعلا. ومن يرى إغلاق باب الاجتهاد فإنه يجني جناية عظيمة على الشريعة صحيح أن الأهلية قمت في الناس بالنسبة لأئمة وبلوغ المستوى الذي بلغه لأئمة المجتهدون الكبار صعب لكن الاجتهاد أصل الاجتهاد لاودا يبقى موجودا فأنا أقول إن الموجود المجتهدين مجتهدين مطلقين وأنهم يبهر مالك الشافع في الأهلية لا وفي ابتلاع على النصوص ليس كذلك لكنهم كله القر وكلها العصر إنما يكون علماهم منهم هل عالم في عصرنا يو كان في عصر الشاغي إذا كان عاميا ولما كان يؤثر في الإجماع لكن في عصرنا يقول الاستدلال الإسلام لا يظن نعم ظن ولذلك الإجماع فما نقول إن الإجماع حج قطعية نعم إذا كانت المسألة دليل من الكتاب والسنة فلنحتاج الى إلى الإجماع والجماعة نسمع البعض يسأله بالكتاب والسنة ثم يضيف اليه الإجماع وكيف يجمع وبين إشتيد المسألة فيها نص من الكتاب والسنة نعم اولا هناك شيء اسمه تواهر الادله بمعنى تقوية بعض الادله فنقول هذا ثابت القرآن وهذا ثابت السنة له تقوية له إذا قلنا في الإجماع فهذا تقوية أيضا لأن بعض الأمور فيها نصوص من الكتاب ومن السنة تختلف وجهات النظر في فهمها إذا قلنا يجمع العلماء على أن مراد بالآية مهلا حرمت عليكم أمهاتكم يدخل فيها الإسلام لا يتطلق الإسلام أن يأتينا يقول الأمهات تطلق في اللغة المباشرة ويأتي ويقول مثلا ليس هناك ذنب صريحة يردني ليس صريحا وهاته يجمع سنقول له الإجماع الإجماع يأتي نظني إلى قطع ويأتي وهذا السؤال الثاني جابت نفس الشيء لماذا إذا قلنا كتاب والسنة أقول الكتاب والسنة قل الإجماع لأن الإجماع يقوي الكتاب والسنة ويديق دائرة وان يهمنا ما الفرق بين الإجماع والقول الراجل القول الراجل قد يكون دال عليه كتاب وقد يكون دال عليه السنة وقد يكون دال عليه إجماع أما الإجماع فهو كما قلنا أن يتفق المجتهدين مع في عاصمة العصور على حكم الشرع. دائما هو الراجح إذا, إجماع إذا سلسل من الإجماع على قول فلابد أن يكون راجحا لكن ليس كل راجح فيه إجماع إذن من راجحه مسئلة يكون فيها خلاف الترجيح حيث يقع في النسائل الخلافية أما النسائل الإجماعية فأصلا ليس بها راجح ومرجوح لأن إلا إذا كان هناك شخص الدعاء على قول على خلاف الإجماع فيكون الراجح هو الإجماع ويكون لا أفهم مرضوح هل يمكن ديانه معناه وجد بها رتقن أو قرن هناك بعض العيوب بعض العيوب تكون في النساء كان يستقي فيه مخرج القبل مع الدبر مهلا يكون النحل فيه عظم ناتئ أو شيء يؤدي أو ما إلى ذلك فهذا إذا اكتشف الرجل أن زوجته كذلك كان هو الخيار يرد إليه المهر بدون قلق يعني خيار يكون له خيار في الاعتبار عن هذه الزوجة. هلا شرحت مرة ثانية انقراض العصر داخلنا. نفترض هنا في عصر الصحابة، عصر صغار الصحابة، كان هناك تابعون فقهاء يخطون في زمن اللي كان فيها بغرابنا هلا يفتي كان يوجد. سعيد بن جبيل وامذاله يفتون تالعوا حتى سعيد بن سيد لا تلميه بالهرار في حياته بالهرار فهذا مشتهد ليس من الصحابه ولكنه مجتهد في عصره لذلك نقول لا ينعقد ما دام أحد من هذه الطبقة موجود حي لا ينعقد الاجماع حتى تنتهي هذه الطبقة كلها لأنه قد يوجد في في هذه العصر شخص آخر مشتهد انا قلت لو اشتغل هذه الشرطه لما انتهت العمليه لانه سلف من شهرين مهله تقضينا الشهرين الاخيرين بحياه الصحابه مهله اخر صحابه يعني لا كنا نكوره حتى يستمر من الشهرين كان الشهر السنه للرجال والتاريخين لا تبالغوا في استشهاد ولا كانوا مكبرين استشهاد استشهاد هكذا لقضية اشتراط انقاذ العصر قضية مستحيلة يعني ليست واقعة ليست واقعية السلطة هذه متقدمة لكن ليست عملية لا يمكن تحققها ليس هناك حد فاصل لأن يقول يوم اشتهر ذكر لولا أو أو على أو يذهب درج إلى اشتغال بعدادنا الصبراء يقول طلع عبد الله المشقي لما يكون أصحاب صلية يعودون لأعمال الشين تركوا القرآن للصلاة ولا حدن حم بين تلك الصلاه الكافر وقال مالك تلك صلاتي فاسق من هذا العصر ان يقول كانت صلاتي مؤمن عاصم مؤمن عاصي هو الفاسق هل قالوا يكون خرقا للاجماع لا هذا قام مراد لقول مالك لانه فاسق قول الجمهور الجمهور دائما انتجتوا يرون ان تلك الصلاه فاسق وليس للكافر الذي انكر وجوبها ولنا احمد في الص... له في المساله قول على قول به التكفير تكفيره وقوله تكفيره اذا ترك صلاه واحده وقوله اذا كثره اذا تركها تركا مثل ثلاثات هل اجماع المستدلين الى ما ثم جاء من اهل العلم ان يخالف هذا الاجماع يجب علينا ان نتبع هذا الاجماع طبعا إذا جاء أحد من العلماء وكان قد انعقد قبله الإجماع فهو محجوز بالإجماع ويجب عليه اتباع الإجماع إذا خالفه كان قوله مرضون إلا إذا جاء بالدليل يدل على أن هذه المسألة ليست إجماعية وإنما حصل فيها خلاف في خالف فيها في ذلك العصر يدعو فيه بالإجماع في قال المعاصم حمدا الله إنه عرض عنهما قالا راجحهما رجح المقال لكن مع التحقيق التاريخي يعد أول من يلمس سخي شيخنا هل, هل قولوا كيف يمكن توجيه القلب عند الفعل إذا عرض القول إذا عرض إذا روي شيئا عن سالما أنه فعل شيئا مايا ورد عنه قول مغايره خلافه فهل نقدم الفعل أم نقدم القول اختلف الرسول يا ذلك لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل قايم مهل هذه الصحة وهذا في الصحيحين دون ساس السلمي باله وهو قائم هناك عارض قول مع فعل هيهما نقدم بعضهما رجح القول بعضه رجح الفعل وبعد جمع بينهما بين حمل النهي مهلا وارده في قوله حمله على الكراهه وصرفه عن التحريم بقاليه الفعل ومن ما قال بالفعل مساص لذلك سليم لم ليس معارضا للقوي الخاء في منه متجلب من لنا نحن وفعل له هو خاص خصوصية لهم هذا معناه قوله هو المعارض فعله مقالا فراجع المراجع المقالة لكن مع التحقيق التاريخي يعد أول من المنسوخ إذا عندما عاصم أنه إذا كان أحد ما يؤكد أن أحد ما متاخر يكون ناسخا من الأول لكن الصحيح ليس كذلك صحيح أنه إما أن نقول أنه لا تعارض أصلا ونحن مجرد على الخصوصية وهذا ما سلق سلكه بعضهم كالشوكاني وإما أنه قال وهو قول أكثره أن يخصص يجمع بينهما الوجه من أوجه الجمع فإن لن يمكن جمعه فإن ذلك يصار إلى الترجيح إن علم التاريخ فإن يعلم التاريخ فإن صار إلى النساء هل يعتبر عمله الذين يجمعا عن عند مالك؟ نعم إذا أجمع أهل المدينة على مسألة وكان هذا الإجماع مسترد من النقل فهو إجماع عندما مالك كي يجمعهم على عدم زكاة الخضرات ويجمعهم على أن الصاع هو بذلك المقدار المعروف صاع من مساء سلم حيث أن مالك خالف في هذه المسألة يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة فمالك لم يكن عنده نواية صريحة من مساء سلم في مقدار الصاع لكن عنده ابناء التابعين الموجودين في كل واحد يمدرك وابده يخرج زكاة الفطرة بصاعم يكاله أن جده كان يخرج به أعلى أهدنا صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه الصنعان كلها ووجدها كلها حجمها واحد فتراجع أبو يوسف واعتبر مالك أن هذا من إجماعه المدينة على أن الصاع هو هذا المقدار سمعنا بعض العلماء يقول لا عبرة الإجماع بالمنذر لما قال الحقتي الحقتي تتبعته وفيته يقول لا أعلم في خلاف وبذلك لن يتمته تعليقكم بارك الله فيكم وعليكم فل هناك تحقيق تنصحنا به الكتاب الإجماع وما الفرق بين قول قوليه العلم إجماع قديم وما المقصود بذلك بارك الله فيكم بالنسبة للإجماع للإجماع للمذة كتاب الإجماع بالمذة من أفضل كتب الإجماع ومن أدق حقا الإجماعات أدقها إجماعات بن حزم لأنه لا يرى حجية إله إجماع الصحابة فهي عادة أن في نقل الإجماع كثيرا ويديها في القوة إجماعات من المؤذر وأضعفها من ذهل علم إجماعات من العربي أبنونا من عبد البر هي ما دعي الإجماع نفسه الخلاف فيها مشهور بل يكون الجمهور على خلافه على جلالته وإمامته أما من في الإجماع من لا أعلم أنه تحقيقا جيدا وعندما هناك طبعا مشهورة التي طبعت نراتب الإجماعي بالحزن هناك طبعة طبعت وحدها يعني لا ألا طبعة محققة جيدة لكتاب الإجماعي بالمنر هناك إجماعات كذلك من القطان جيدة إجماع قديم نقصد به أنه إجماع الصحابة والتابعين نقله أحد من المتقدمين هذا يسمى مزمم قديم سلم يبي اليوم عن زكاه الزيت الزيتون وهو يريد ان يعرف هل يطرح مصاريف الجني ثم يزكي ام لا لا اذا بلغ الزيتون بعد جفافه بعد يفسه بعد حصاده ويفسه بلغ النصاب وهو خمسة أوسق وهو لا يكون الضوء الزيتون كم سيكون وزنها يمكن واحدا يسأل عنها إذا بلغ النصاب فإنه يأتي بشخص من هذه الخضرة إذا لم يكن هو من هذه الخضرة فقدر له هذا الزيتون الذي عنده الذي بلغ وزنه النصاب إذا عصر كم سيأخذ من هنا الزيت فيخرج العشرة أو ربع العشر إذا كان يسقيه بآلة يخرج ربع العشر فإذا كان إسقاط المطر يخرج منه العشر كل عشرة عشرة لترات يخرج منها واضح هذا هو زكاة الزيتون عند الجمهور وابو وابحنيف يرى زكاتهم من الحب لكن الجمهور هذين الزكية الزكاة على الزيت وعلى الزيت النصاب على الحب النصاب يحسبني الحب والزك والمخرج هو الزيتون وليس الحب لا زيت زيتون, زيت زيتون. آه زيت زيت. آه. أما هل تزعى عن مصاليف الجن فلا لو, لو أنه يعني أنفق على جنه وعلى حرازته أكثر مما من قيلته فإن هذا لا شأن له به بل يخرج لحق الهقراء ولا علاقة لهم بجنه ولا يحسب عليهم ما يتكلمه في الجنه مش نصف ونصف إذا كان نصفه مسق بالآلة ونصفه لا تخرج عن النص عن نصف المسقي بالآلة أربع أربع أربع لكنه لا يصدق كل ما لا لا لا لكن يقدر تستطيع أن تقدر هذا المسق بالآلة وضعه واحدة هو هذا الآخر ومسقه وتخريج النسبة تعرف إن هذا نصف النصف تستطيع أن تحسبها يعني بكل بساطة يعني ما إذا كان ليست هناك أحياناً يسقي في الآلة وأحياناً تسقي المطر المطاة وليس هناك قدر في يوم الغالب يحكم. يقول أنه كان في طبقة من الطبقات وقع يجماع على أمر ما هم في طبقة أخرى من العلماء وقع يجماع يخالف هذلك يجماع في طبقة مرتبعة لا يستحيل أن يجمع العلماء في في, في عصر من العصر على شيء ما العلماء يجمعون على خلال لا يستحيل وقوع هذا الأمر حتى عندك عادوا يكون مصحى شيء مثل الاثنين في الإمارات عادوا لا لا يصح لا يصح يعني لأن الأبوين طقطق يعني هل هل العلماء الآن أجمعوا على ترك العلم حتى نتصورها تصورها مرات لن يقول أحد لن يقول مرات اصلا لا ما ما قال ما ما قبل لا زاد الأجانب فقط أما هلاث مرات لا يوجد هذا عند الفقهاء لا هذا. أذين قبل سلطة الجمعة في السوق وأذين وقتين مين بالنسبة لعثمان عمل الأذامين واحد في الزوراء في المناور التي في السوق وواحد وقت قلوا لي من معي المنظر أما هلاث منات لا توجدها سحانا كمان